يا غني إنها إن تكم قالوا أبت من خوزن فتكن فتكن في صفرة أو في سماوات او في لون ضيفت بها الله انما ما لدينا یا <تصفيق> بنایتی إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ولا تنصفي في الأرض معا إن الله لا يحب كل مختال فخور foi في ka bo du meu fosi i na an ka وأن اللَّهُ وَالْنَّاسُ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنْتُمْ لَهُمْ wa عَلَيْكُمْ pawa a la ku ni ama vo وَإِذَا سِيرَ لَكُمْ تَسْعَى